بسم الله الرحمن الرحيم سَبَتَ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ في جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ